بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام مسكين فغيل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماسين